النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. رأيت التوحيد شقيق الغيهبا وذهر الليل وشعري كوكبا ونشر الحق بارجاء الدنا أيقظ الشرق وأحي المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد التاسع من شعبان لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. سبعون هالكا ومصابا من الروافض والجيش الباكستاني المرتدين بعملية استشهادية في مدينة الكويت. قتل وجرح من عناصر الشرطة المصرية المرتدة بهجوم الغماسي لجنود الخلافة على حاجز لهم جنوب سيناء هلاك وإصابة خمسة عشر عنصرا من البيكيكيه المرتدين بكمين لجنود الخلافة قرب حقل العمر مقتل وجرح ثمانية عناصر من المرتدين بينهم ضابط في ديالى. البداية من ولاية خراسان سبعون هالكا ومصابا من الرافض والجيش الباكستاني المرتدين بعملية استشهادية في مدينة الكويت. بعد التوكل على الله تعالى استهدف الأخ الاستشهادي عثمان البلوشي تقبله الله أمس تجمع للروافض المشركين وعناصر الجيش الباكستاني المرتدين بمنطقة هزار غنجي في مدينة كويتة بباكستان حيث فجر سترته الناسفة عليهم فقتل وأصاب نحو سبعين مرتدة ولله الحمد وعلى صعيد متصل قام جنود خلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية تقل عناصر من الشرطة الأفغانية المرتدة في مدينة جلال أباد بننجرهار أول أمس ما أدى لإعطابها وهلاك ثلاثة عناصر كانوا على متنها كما استهدفوا بنيران أسلحتهم أول أمس أيضا جاسوسا لاستخبارات الحكومة الباكستانية المرتدة في قرية قارون بمنطقة جارسدة في بيشاور ما أدى لهلاكه وقتلوا بسلاح الرشاش جاسوسا آخر يعمل لصالح الاستخبارات الباكستانية المرتدة في منطقة باجور بباكستان أمس إضافة إلى اشتباكهم مع عناصر من ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة في منطقة جبرهار بنانجرهار ما أدى لإصابة عنصرين منهم نسأل الله أن يهلكهم ننتقل إلى ولاية سينا قتل وجرح من عناصر الشرطة المصرية المرتدة بهجوم غماسي لجنود الخلافة على حاجز لهم جنوب سينا بفضل الله تعالى ورغم التحصينات الأمنية في جنوب سينا هاجم الانغماسيان أبو محمد المهاجر وأبو عدنان الأنصاري تقبلهم الله تعالى بأسلحتهم الخفيفة أمس حاجزا للشرطة المصرية المرتدة في عيون موسى بالقرب من منطقة رأس سدر حيث اشتبك مع عناصره قرابة الساعتين موقعين قتلا وجرحا في صفوف المرتدين وفي عملية أخرى فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية للجيش المصري المرتد في حاجز مصلح جنوب الشيخ زويد ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وإلى ولاية الشام من الخير هلاك وإصابة خمسة عشر عنصرا من البيكيكيه المرتدين بكمين لجنود الخلافة قرب حقل العمر بتوفيق الله تعالى وبعد رصد لتحركات البيكيكيه المرتدين على الطريق الواصل بين قرية الصيجان وحقل العمر النفطي كما نجنود الخلافة يوم أمس لآليات المرتدين واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك وإصابة خمسة عشر منهم وإعطاب ثلاث آليات رباعية الدفع كما تمكنت مفرزة أمنية من استهداف عربة كوجار بعبوة ناسفة على طريق حقل العمر النفطي أمس ما أدى لتدميرها وهلاك أربعة كانوا على متنها ولله الحمد على توفيقه وإلى ولاية العراق من ديالا مقتل وجرح ثمانية عناصر من المرتدين بينهم ضابط في ديالا بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة تجمعا لعناصر من الحشد العشائري المرتد في قرية المخاسه بمنطقة الوقف أمس ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر وتمكنوا من تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الرافضي المرتد في قرية شيخي في المنطقة ذاتها ما أدى لهلاك عنصر وإصابة ضابط ولله الحمد وعلى الصعيد ذاته تمكنت مفارز القنص من استهداف عناصر من الحشد الرافضي المرتد في منطقة قولاي غرب خانقين أمس ما أدى لإصابة أربعة منهم نسأل الله أن يعجل بهلاكهم وفي الأمبار بفضل الله تعالى تمكن جنود الخلافة من استهداف آلية للجيش الرافضي المرتد بعبوة ناسفة في الكيلو 160 غرب الرمادي ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها ولله الفضل وحده وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقية بتوفيق من الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على دبابة للتحالف الإفريقي الصليبي قرب بلدة تومر بالنيجر. أمس ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها ولله الحمد وعلى صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي صورا لقصف مطار وقاعدة عسكرية بصواريخ الغراد في مدينة دافا بالنيجر وصورة لآلية الرباعية الدفع اغتنمها المجاهدون من الجيش النيجيري المرتد في مدينة دماتورو إضافة لصور لقصف مواقع الجيش النيجيري المرتد بقذائف الهاون في منطقة منغنو ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين. سبعون هالكا ومصاب من الروافض والجيش الباكستاني المرتدين بعملية استشهادية في مدينة الكويت. قتل وجرح من عناصر الشرطة المصرية المرتدة بهجوم غماسي لجنود الخلافة على حاجز لهم جنوب سينا. هلاك وإصابة خمسة عشر عنصرا من البكك المرتدين. بكمين لجنود الخلافة قرب حقل العمر مقتل وجرح ثمانية عناصر من المرتدين بينهم ضابط في ديالى وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته